اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم وربانين. وَنَنْعَمْنَهُمْ 122. ما جمي إذا هوى 123. ما ضل صاحبكم وما ضوى 124. وما ينطق عن الهوى 125. إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كلب الفؤاد ما رأى أفت ما رونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يشس سدرة ما يشى. ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثابتة الأخرى ألكم الدكر وله الأنفى تلك إذا قسمة بيزاء إن هي إلا أسماء سميتها سميتها أنتم وأباؤكم ما أل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 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إيه يتبعون إلا الظن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 بِكَهُ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 إِنَّ رَبَّكَ واسعُ الْمَغْفِرَةِ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إذْ أَنْشَأَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَتُمْ أَجْنَةً فِي بُطُونِ أُمَّاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لم يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى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 Il a rabbi